والأمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فنزال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى بشرحه لأبواب كتاب التوحيد وقد سبق تقرير أن باب السابق اعتبر هو الباب الأول من أبواب كتاب التوحيد ويمكن أن يجعل له علوان بباب وجوب التوحيد أو باب حكم التوحيد أو باب بيان حكم التوحيد لأنه ذكر جملة من الآيات تدل على الأمر به بالتوحيد وهي كذلك فيها إشارة إلى تفسير التوحيد فجمعت بين الأمرين ولذلك ذهب الشخص سليمان رحمه الله تعالى في تيسير لأن هذا الباب الأول انما هو في تفسير التوحيد ولا يبعد ذلك لكن يمنع منه أن المصلف رحمه الله تعالى سيجعل بابا خاصا متعلقا به تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلهне الله لأن يجعل تكرار اللسيمن في أبواب الأولى وهي أبواب تأصيلية لأن لا يجعل تكرار في الأبواب الأحسن نجعل الباب الأول يتعلق بباب وجوب التوحيد ونص على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وكذلك الشيخ منعثمين رحمه الله تعالى أن الباب الأول إنما يتعلق بباب بيان حكم التوحيد وهو وجوبه ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب لما ذكر حكمه ذكر فضله وإثبات الفضل لا يستلزم عدم الوجوب بل هو واجب وفيه فضل وليس الفضل لازما للمندوب كلما ذكرت أو ذكر فضل شيء من العبادات يتبادر إلى, إلى الذهن أن هذا مستحب وليس بواجب لا هو واجب وكذلك فيه فضل باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا عطف خاص على على عام فإن تكفير الذنوب هو داخل في مفهوم فضل التوحيد التوحيد له فضائل وله ثمار في الدنيا والآخرة منها تكفير الذنوب قال الشارح شهد رحمل بن حسن رحمه الله تعالى أو المحشي الباب في اللغة هو المدخل ولا إلى الشيء لأن المصنف رحمه الله تعالى يأتي كغيره من أهل العلم بلفظة باب وباب من حيث العراب تعريبها في هذا الموضع وتقيس عليه ما, ما سيأتي باب فضل التوحين باب هذا يعتبر خبرا لمبتدأ محذوف هذا أحسن ما, ما يقال هذا باب إذن هذا مبتدأ محذوف وباب فضل هذا مضاف مضاف إليه عنيد باب بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف هذا أحسن ما, ما يقال ويجوز أن يقال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا محل هل يذن يكون مبتدأا والخبر محذوف الأول أو عرف الباب في اللغة قال هو المدخل إلى إلى الشيء وهذا معرف فيه في الحسيات مدخل إلى الشيء يسمى ماذا يسمى بابا وهو حقيقة في في الأجسام مجاز فيه في المعاني على ما اشتهر عنده أهل علمي وأما بالصلاح فهو ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة والعلمي ذكروا أو جعلوا من الحقائق العرفية عندهم في التصنيف أن يجعلوا كتابا ويجعلوا بابا ويجعلوا فصلا ويجعلوا تنبيها وتذنيبا وخاتمة نحو هذه كلها لها دلائل عنده العلمي فينكر تحت الباب مسائل مشتركة كما لو قال باب المياه حنيزي كل مسألة كل مسألة يذكر تحت الباب إنما هي متعلقة بالمياه ولا يذكر شيء آخر خارج عن المياه حينئذ جملة من المسائل تتعلق بأمر مشترك قد يفصل هذا الباب إذا طال فيأتي به بفصل ولذلك تجد في كلام الفقهاء في أركان أو صفة الصلاة باب صفة الصلاة لطول الباب قد يأتي ببعض الفصول إذن قد يذكر تحت الباب مسائل ويذكر كذلك فصولا وهدفه في الغالب قال وما قوله وما يكفر من الذنوب فضل التوحيد وما وهذه وهو تسمى حرف عطف حينئذ تكون عاطفة ما بعدها على ما قبلها كما لقلت جاء زيد وعمر حينئذ يكون العطف هنا ليل التغاير وهنا كذلك الأصل فيه أنه ليل التغاير لكن لما كان تكفير الذنوب داخلا تحت الفضل جعلناه من عطف الخاص على العاف قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى قوله وما يكفر من الذنوب ما مصدرية أي وتكفيره الذنوب مصدرية بمعنى أنها حرف حرف مصدري والحرف المصدري يؤول مع ما بعده بمصدر ولذلك قال أي وتكفيره المصنف قال وما يكفر يكفر هذا فعل كذلك فعل مضارع والشارح يقول تكفيره ولا شك أن التكفير هذا مصدر كفر يكفر تكفيرا حينئذ مثل علم يعلم تعليما هذا مصدر كيف أتى بالمصدر لأن ما هذه مصدرية حينئذ تؤول مع ما بعدها به بمصدر بمعنى أنها تأخذ هي والفعل ويوضع في موضعها مصدر قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يسرك به أن هذه مصدرية تؤوله مع ما بعده بي بمصدر إن الله لا يغفر إشراكا يليد الإشراك هذا من أين يتين به نقول هذا مصدر ما الذي دلنا عليه أن مصدرية فتؤول يعني يكون أمرها ومرجعها إلى أن يوضع في موضعها مصدر قال ما مصدرية أي وتكفيره الذنوب وهذا أشمل وأولى لماذا لأنه إذا جعلت ما على القول الثاني أو على الاحتمال الثاني أنها موصولة يحتمل أن من أن من فضائل التوحيد أنه يكفر بعض الذنوب وليس جميع الذنوب فلو قيل فيما أنها موصولة أي والذي يكفره من الذنوب حينئذ يوهم ماذا؟ يوهم أن التوحيد قد يكفر بعض الذنوب ولا يكفر بعض الذنوب هذا ليس الأمر كذلك بل التائب من الذنب بل من دخل في الإسلام وأتى به بالتوحيد حينئذ الإسلام يهدم ما قبله ويجب ما, ما قبله بمعنى أنه لا يبقى ذنب مع التوحيد البت ولو كان كفرا فإذا كان التوحيد يمحو الكفر فما دونه من باب أولى وأحرى حينئذ هل التوحيد من فضائله أنه يكفر جميع الذنوب أو بعض الذنوب نقول جميع الذنوب يدل على هذا جعل ما هنا جعل ما حينئذ يكون الأولى ولذلك قدمها الشارح هنا خلاف غيره قدم الموصول على المصدرية قال أيوة كفيره الذنوبة تكفيره الذنوبة الذنوبة على أنه مصدر على أنه معمول للمصدر مفعول به لقوله تكفير يعني المصدر إذا أضيف حينئذ ينصب ما ما بعده وهذا كما ذكرنا أشمل وأولى لرفع وهم أن ثم الذنوبة لا يكفرها التوحيد وليس بمراد للمصنف رحمه الله تعالى ويجوز قال ويجوز وإذا قيل يجوز معناه ماذا قد لا يكون راجحا بل في لسان العرب لأن التجويز يتعلق بماذا يتعلق بالألفاظ يجوز كذا ويجوز كذا إلى خير لكن من حيث المعنى يكون ثم إعراب أرجح من آخر ولذلك قد يذكر أهل التفسير في تفسيرهم أنواع من الإعراب لبعض الآيات لكنها ليست على مستوى واحد يجوز كذا ويجوز كذا في قواعد النحات الكوفيين والبصريين لكن الذي يناسب المعنى هو احد هذه الاوجه هل يكون راجحا يكون راجحا باعتبار المعنى لا باعتبار جواز القواعد قال ويجوز ان تكون موصوله والعائد محذوف واذا كانت موصوله حينئذ هي حرفيه او اسميه اسميه اذا فرق بين بين النوعين المصدريه لا تكون الا حرفا ولا تحتاج لعائد والمصدريه لا تكون الا اسما وتحتاج الى إلى عائد هذا من الفوارق بين النوعين ثانيا أن المصدرية تؤول مع ما بعدها به بمصدر والموصول لا تؤول مع ما بعدها به بمصدر واضح؟ فإنذن عموم المصدرية مقدم على ما يفيده الموصول وقوله هنا ويجلز أن تكون موصولة والعائد محذوه قدره قد المصنف رحمه الله تعالى بقوله أي والذي يكفره من الذنوب يكفره الضمير هنا يعود إلى ضمير يعود إلى الا التوحيد الذي يكفره من الذنوب من الذنوب من هنا لبيان الجنس لبيان الجنس حينئذ والذي يكفره من الذنوب قد يتبادر إلى الذهن أن بعض الذنوب لا يكفرها التوحيد ولذلك كان الوجه الأول مقدما على على الثاني اذا من فضل التوحيد وتكفيره الذنوب حينئذ ذكر فضلا واحدا من فضائل التوحيد وهو تكفير الذنوب قوله الذنوب هذا لفظ عام لأنه جمع ودخلت عليه أل حينئذ تفيد ماذا؟ تفيد العمو فكل ذنب من الكفر فما دونه فهو داخل في قوله الذنوب كذلك حينئذ هل التوحيد يكفر الكفر والشرك؟ جواب قطعا نعم وإلا لو كان لا يكفره حينئذ لما اجتمع الكفر معه ها لما اجتمع أنه تاب من. من كفره وهو قد زال الكفر عنه كيف يزول الكفر دون ماذا كيف يزول الكفر دون دون توبة ودون قبول لي لرفع هذه لهذا الذنب إذن إذا قال الكافر لا إله إلا الله وأسلم ودخل في الإسلام حينئذ التوحيد يكفر جميع الذنوب فإذا كفر الكفر وحينئذ يكون من باب أولى وأحرم ما دونه قال والمراد بالتوحيد توحيد العبادة كرر المصنف رحمه تعالى كما ذكر في الباب الأول أن مراد المصنف افتداء من قول كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنسان إلى ليعبدوه أراد به توحيد العبادة أراد به توحيد العبادة فقال كل ما أطلق المصنف stadحن شيخ الإسلام الأحمر و تعالى التوحيد فالأصل أنه يحمل على ماذا على توحيد العبادة إفراد الله تعالى بالعبادة هل معنى ذلك أن توحيد الربوبي أو توحيد الأسماء والصفات لا مدخل له في باب التوحيد أو أنه لا يرتفط إلي أو أنه لا يدخل الشرك ولا الكفر لا ليس هذا المراد وإنما المراد أن, أن المعركة وأن الخصومة بين الأنبياء والرسل إنما كانت في تقرير توحيد العبادة وأما توحيد الربوبية ففي الجملة قد آمن به المشركون وكذلك ما يتعلق به توحيد الأسماء والصفات قال والمراد بالتوحيد هنا الذي يكفر الذنوب توحيد العبادة ثم عرفه بقوله وهو إفراد الله تعالى في أنواع العبادة في الباطنة والظاهر إفراد الإفراد لا يتحقق إلا بإثبات ونفين أو لا إفراد إذا قلت أفردت زيدا بكذا حينئذ لا يصح الإفراد ولا يتحقق إلا بإثبات ونفين لأن هذا التوحيد مأخوذ من الوحدة وإذا كان كذلك حينئذ ينظر فيه بهذا الاعتبار يعني المعنى اللغوي والمعنى الشرعي المعنى الشرعي متعلق الإفراد هو الله عز وجل والمعنى اللغوي أعم كما نقول ماذا الإيمان هو التصديق تصديق بماذا تصديق بزيد بمجيئه بسفره بزواجه إلى آخره بعلمه حنيد صار متعلق التصديق مطلقا لا يختص بشيء دون شيء لكن في الشرع تصديق معين تصديق خاص تصديق بالله تصديق برسول صلى الله عليه وسلم تصديق بالكتاب تصديق بالملائكة فهو خاص أخاص من مطلق التصديق هنا كذلك إفراد حينئذ الإفراد في المعنى اللغوي عام مطلق فيدخل تحته كل إفراد لكن باعتبار الشرع وباعتبار التوحيد لابد أن يكون متعلق الإفراد هو الباري جل وعلا ولذلك إفراد الله أخرج افراد غيره فليس مرادا هنا البت وهو افراد الله تعالى بماذا؟ قل بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة الباطنة يعني التي متعلقها القلب والظاهرة التي متعلقها الجوارح وفي مثل هذا الموضع يدخل ما يكون به باللسان اللسان يدخل فيه بالظاهر وإذا كان كذلك حينئذ قد يكون مقابل الإفراد متعلقا بالباطن دون الظاهر كذلك لأن التوحيد يقابله ماذا الشرك والتوحيد يكون بالباطن يكون بالظاهر إذن قد يقابل الباطن فيكون مشركا في الباطن ولو لم يكن في الظاهر مشركا يجوز أو لا يجوز؟, يجوز مثاله لو اعتقد جواز الاستغاثة ولم يستغف هو ما حكمه يعتبر مشركة نعم لماذا لأنه اعتقد الشركة واعتقد حلة الاستغاثة به بغير الله تعالى ودعاء غير الله تعالى إذن قد يقع الشرك بالاعتقاد قد يقع الشرك به بالاعتقاد ولو لم يعمل ولذلك من أنواع الكفر وليس محصورا فيه عند أهل السنة والجماعة من أنواع الكفر الكفر الاعتقادي بمعنى ان ما رده اله الاعتقاد وليس الكفر محصورا عند اهل السنة الجماعة فيه بالاعتقاد بل قد يكون بالاعتقاد تارة وقد يكون باللسان تارة ولو لم يكن معه اعتقاد وقد يكون باعمال الجوارح فيكون كافرا كفرا اكبر ولو لم يكن معه قول باللسان او اعتقاد به بالقلب هذا متقرد عند اهل السنة الجماعة بالاجماع لا خلاف بينهم في ذلك ومن حصر الكفر في الاعتقاد فهو جهمي كما قال من التمير رحمه تعالى يعني من رد الكفر باللسان إلى القلب أو ما يتعلق بالجوارح والأركان إلى القلب فهو جهمي لماذا, لماذا فهو جهمي لأن الجهم ابن الصفوان الإيمان عنده التصديق فقط قلب فيقابله الكفر لأنه باتفاق أهل مع أهل السنة أن الإيمان والكفر نقي فمن عرف الإيمان بكونه هو التصديق فقط فالكفر عنده ماذا التكذيب فقط فرده إلا إلى إلى الاعتقاد ومن أدخل القول عمل القلب والقول في الإيمان حينئذ قابله كلمة الكفر وأخرج عمل الجوارح فلا يكون عنده ماذا كفر أكبر بالجوارح والمرجع سائر المرجع حتى المرجعة الفقها على هذا ومن أدخل وهم أهل السنة والجماعة عمل الجوالح في مسمى الإيمان إذا يقابله نوع من أنواع الكفر وهو الكفر العملي والكفر العملي نوعان كفر عملي أكبر وكفر عملي أصغر الأصغر هذا يجامع الإيمان أو لا يجامع الإيمان أو لا يجامع الإيمان فهو مؤمنون بإيمانه فاسق به بكبيرته لأنه قد يصدق الكفر الأسأر على سائل الكبائر سيما التي جاء إطلاق لفظ الكفر عليها ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر الكفر الأكبر هذا يقابل ماذا ها يقابل الأعمال التي أدخلناها في مسمى الإيمان حينئذ لا يشترط في صدق الكفر الأكبر لعمل عليه بالاعتقاد فلو سجد لغير الله تعالى حينئذ نقول هل يشترط أن يعتقد حل ذلك أو جوازه أو أنه ساجد لصنم تعبداً؟ قل لا لا يشترط فيه وإنما بمجرد عمله نقول هذا قد كفر إلا إذا كان مقرهاً فله حكمه الخاص قال هنا إفراد الله تعالى بأنواع عبادة الباطنة والظاهرة فالتعبد يكون بالباطن فهو توحيد والتعبد يكون بالظاهر فهو, فهو توحيد كالدعاء والذبح والنذل وغير ذلك من أنواع العبادات كما قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله هذا أمر والأمر اقتضي الوجوه فصار الدعاء عبادة لأنك إذا أثبتت أن التوحيد هو الله تعالى بالعبادة حين ذا العبادة لابد من ماذا؟ لابد من أمر والأمر لابد من أن يكون بالشرعة إما على وجه الإيجاب وإما على وجه الاستحباب ومع ذلك فهو بدعة كذلك ما هي البدعة؟ ما لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من التعبدات ويدخل فيه على الصحيح العادات المعاملات حينئذ كل أمر يتعبد به العبد لربه جل وعلا ولم يأتي به نص من كتاب أو سنة أو إجماع فهو بدعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حينئذ فادعوا نقول هذا أمر والأمر يدل على على الوجوب إذن هو عبادة والقاعدة أن صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر لا تفصيل فيه ليس عندنا شرك أسهر هنا فيه في هذا المقاب فادعوا الله مخلصين أي حال كونهم حال كون الداعين الفاعلين مخلصين له الدين لله عز وجل والدين كما قال البغوي الطاعة والعبادة خسرت بالطاعة وقيل العبادة وجمع بينهم البغوي فيه قوله الدين هو الطاعة والعبادة ولو كره الكافرون عبادة الله تعالى فلا تعبدوا أنتم غيرهم لو كره الكافرون عبادة الله تعالى فلا تعبدوا أنتم غيرهم إذن بين المصنف رحمه الله تعالى في شرح هذه الترجمة أن المراد بقول المصنف فضل التوحيد أراد به توحيد العبادة وليس المراد به أن توحيد الربوبية لا فضل له أو أن توحيد الأسماء والصفات لا فضل له بل الفضل ثابت للكل والجميع وأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة وجودا وعدما كمالا ونقصا متلازمة وجودا وعدما كمالا ونقصا بمعنى أن وجود توحيد الربوبية على وجه الكمال يستلزم وجود توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات والعكس بي بالعكس وإذا حصل نقص في توحيد الربوبية لزم منه حصول النقص في سائر أنواع التوحيد حينئذ هي متلازمة من حيث الوجود ومن حيث العدم يعني إذا وجد واحد منها على وجه التمام لزم منه وجود سائر أنواع التوحيد وإذا انتفى واحد منها انتفى سائر أنواع التوحيد إذا وجد واحد منها على وجه الكمال وجد سائر أنواع التوحيد على وجه الكمال وإذا حصل النقص في واحد منها حصل النقص فيه في سائر أنواع توحيد إذن هي متلازمة باعتبال الوجود والعدم و plausible النقصان والكمال وقال تعالى فادعوه مخلصين له الدين كالآية السابقة قال هنا وقوله وقول الله تعالى وقوله وقوله مثل هذا المقام وقوله أحسن به بالخوض وقوله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال الشارح واللبس هنا الخلط وهو اختلاط الأمر الذين آمنوا أي صدقوا بالله تعالى وآمنوا الإيمان الشرعي ولم يلبسوا أي لم يخلطوا قالوا لبس الثوب يلبسه يلبسه به بالفتح من باب ماذا فعيل يفعله وأما لبس عليه الأمر خلطه وبابه ضربه يعني فعل يفعله إذن لبس ولبس لبس هذا من لبس الثوب لبس بكسر الباء لبس على وزن فعل وأما لبس على وزن فعل فالمراد به اختلاط الأمن فرق بين النوعين إن كانت الحروف واحدة والمراد بالظلم هنا الشرك الاكبر الشرك الاكبر. يعني الذي لا يجامع ومقصودنا كما هو مطلق عند أهل علم وما ذكرناه بالأمس لبعض الطلبة أشكال عليه أن الذي لا يجامع الإيمان والتوحيد هو ماذا هو الشرك الأكبر والشرك الأصغر هذا قد يقع من من المسلم ومن الفوارق بين النوعين أن الشرك الأكبر مخرج من الملة والشرك الأصغر لا لا يخرج من الملة فهو مسلم باقن على على إسلامه هنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم وأراد بالظلم هنا ماذا الشرك الأكبر لما ثبت في حديث بن مسعود رضي الله تعالى عنه غيره مرفوعا إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم العظيم مصنف قال ماذا قال المراد الشرك الأكبر وفي قال إنما هو الشرك من أين جاء بلوظ الأكبر من أين ها إذا أطلق شارع الشرك فالمراد به الأكبر لم يرد في الشرح لفظ أكبر أو الأكبر لم يرد لا في كتاب ولا ولا في سنة وإنما أخذه العلم السنباطة لما جاء في الحديث وقد يأتي معنا إن أخوى فما أخاف عليكم الشرك الأصغر وسئل عنه فقال الرياء لما قال الشرك الأصغر علمنا ماذا؟ أن من الشرك ما يقابل الأصغر وهو حين ذكر أهل العلمي أن شرك نوعان شرك أكبر وشرك أصغر إذا قال قائل ما الدليل ما الدليل على هذا أنتم تقول نحن نتبع الكتاب كتاب ولا نطلق حرفا إلا بدليل وأنتم تقول أكبر وما جاء في القرآن ولا في السنة وإنما جاء الأصغر نقول إذا ثبت الأصغر ثبت الأكبر كما قلنا في باب الإيمان يزيد وينقص إذا ثبتت الزيادة ثبت النقصان ولو لم يرد اللفظ لأن كل شيء هو قابل للزيادة فهو قابل للأصغر للنقصان هنا لما قال الأصغر علمنا أنه ثم ما هو أكبر والقاعد هنا في باب الشرك الأكبر أنه كلما أطلق النص في القرآن والسنة لفظ الشرك فيحمل حينئذ على الأكبر ولا يحمل على الأصغر إلا بقرينة والقرينة أحد أمرين إما نطقا كما في الحديث الشرك الأصغر جاءت تنصص عليه فلا نحمله على, على الأكبر ثانيا أن يدل السياق والسباق يعني أن ما أطلق عليه أنه شرك لا يصدق عليه حد الشرك الأكبر فإذا كان كذلك عن ذلك يقول هذا ماذا هذا يعتبر شركا أصر كما جاء فيه الحديث المقيل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئته قال أجعلتني لله ندا الند هنا ليس المراد به التنديد المطلق من كل وجه الذي يخرج من من الملة ولذلك باتفاق أن الأصل في إطلاق هذه اللفظة أنه شرك أصر وأكبر شرك أصى هذا بالإجمع لا خلافة بينها العلم في التعبير وهذا اللفظ أنه شرك أصى ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا إذن نحمل على ماذا على أن المراد به الشرك الأصى ولا نحمل على أن المراد به التنديد من كل وجه لأن التنديد على نوعين تنديد مطلق من كل وجه وهذا هو الأكبر ومطلق التنديد حينئذ يدخل فيه ماذا النوعان مطلق الإيمان والإيمان المطلق قال هنا إنما هو الشرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو الشرك وهذا حصر ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم, لظلم عظيم الظلم عظيم إنما يوصف به الشرك الأكبر لأنه أظلم الظلم أراد أن من لم يرتني بالشركة أي الاكبر لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية لا أمن ولا اهتداء لا في الدنيا ولا في الآخرة أو الذي حصل له شرك أكبر وقع فيه وتلبس بالشرك الأكبر انتفى عنه وصف التوحيد والإسلام حينئذ انتفى عنه وصف الاهتداء والأمل مطلقا في الدنيا والآخرة وأما من سلم منه من الشرك الأكبر حينئذ حصل ها النقص حصل النقص لما وقع في الشرك الأصغر دون الأكبر بقي معه وصف الإيمان بقي معه وصف التوحيد حينئذ لا يكون كافرا فلا ينتفي عنه الإيمان المطلق ولا الاهتداء المطلق كذلك فالكمال بالكمال والحصة بي بالحصة النقص بي بالنقص إذن قال وأما من سلم منه أي سلم من الشرك الاكبر ولم يتلبس به فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان يعني بحسب ما تلبس منه من معاصه فالذي يقع في معصية ليس كالذي يقع في معصيته والذي يقع في معصيتين ليس كالذي يكون ديدانه المعاصي إذن فرق بينهم أو لا فرق بينهم بحسب ماذا بحسب ما له من مقام في الإسلام والإيمان والالتزام شرع الله عز وجل وإن وقع منه معاصي فيحصل له نقص من الأمن والاهتداء بحسب ما وقع منه من معاصي قال فلا يحصل الأمن التام الكامل من كل وجه والاهتداء التام من كل وجه إلا لمن لم يلق الله بكبيرة مصرا عليها مصرا عليها ها هذا قيد نملا قيد يفيد ماذا يفيد أن الموحد قد يقع في كبيرة لكنه لا يصر عليها ففرق بين نوعين بين موحد يقع في كبيرة في معصية ويتوب هذا شأنه مع الله عز وجل كلما أحدث ذنبا أحدث توبة لكن الذي يصر على معصية هذا يدل على ماذا يدل على ان القلب قد تعلق به المعاصي ويدخل عنيد او يشمل قوله تعالى افرائيت من اتخذ الههوهواه هذين يكون قد جعل شيئا من التعبد وان لم يخرجه من المله جعل شيئا من التعبد لهواه واما الوقوع في المعصيه ثم الرجوع احداث احداث توبة مباشرة بعد الذنب فهذا شأن كل كل البشر لابد ان يقع فيه في بمعاصي ولذلك قيد المصنفون رحمه الله تعالى الكبير بكون ماذا مصرا عليها وأما إن كان للموحد ذنوب لم يتم منها يعني مات دون توبة حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده لأنه مات على التوحيد ومن منهج أهل السنة والجماعة أن من مات بل أن من تلبس بالكبيرة فهو باقي على, على إسلامه والكبير هذا يشترط فيها أن لا تكون كفرا ومروقا من الإسلام فكل ما كان دون الكفر إذا تلبس به الموحب لا يخرج عن عن الملة بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته إن تاب قبل الموت تاب الله تعالى عليه بشروط الصحة التوبة وإن مات دون توبة حينئذ مآله ما تحت المشيئة إن شاء الله تعالى أخذه بذنبه وإن شاء غفر له فيحصل له من الأمن بحسبه والله أعلم به بحاله حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده وفاته. منه بقدر معصيته. بقدر معصيته. بحسب معصيته. كما قال تعالى. ثم أورثنا الكتاب الذين صفين من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه الآية. ثم أورثنا الكتاب. الكتاب هي القرآن. وأورثنا أي أعطينا. لأن الميراث عطاء. الذين صفين من عبادنا. وذكر منهم ماذا؟ الظالم لنفسه. والظالم لنفسه هنا فيه قولان. قيل الكافر وقيل العاص الموحد العاص وهذا هو الصواب الثالث هو المرجح هو لأن قوله تعالى الذين الصفين من عبادنا فيه معنى للصفاء والكافر غير مصفى غير مختار ثم قال من عبادنا أضافه إلى نفسه إضافة تشريف والكافر لا يضاف إلى الله تعالى أنه من عباده إضافة تشريف ودل ذلك على أن المراد به الظالم لنفسه هنا هو المسلم العاصر المصر على معصيته قال فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئ فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء آخذه بذنبه ونجاهه بتوحيد من الخلود في النار إذن أصل التوحيد من مات ومعه أصل التوحيد بالإجماع أنه محرم على النار خلودا أو لا؟ يعني لا يخلد ولا يخلد فيه في نار جهنة بالإجماع لكنه قد يدخل النار فيعذى بقدر ذنبه ثم, ثم يخل وبالإجماع أنه من أهل الجنة لأنه مات على على التوحيد قال وأما المقتصد فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه فقط وهذه حال الأبرى فقط يعني لم يزد وإنما أتى بالواجبات ولم يأتي بالمستحبات وترك اتى بالواجبات وترك المستحب لم ياتي بها وترك وارتنب المحظورات يعني الكبائر والمحرمات وقد يرتكب ها هذا هو المقتصد حينئذ نقتصد على ماذا اقتصد على فعل الواجبات وترك المنهيات وأما المستحبات والمكروهات هذا بحسب حاله وهو من الناجين وهو من من الناجين وام السابق وهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علما عمله يعني أضاف إلى الواجبات المستحبات وأضاف إلى ترك المنهيات محرمات المكروهات. إذن الفرق بين المقتصد وبين السابق بالخيرات الفرق بينهما هو ماذا المستحبات والمكرهات ويجتمعان في فعل الواجبات وترك المنهيات لأنه لو ترك واجبا واحدا صار من الظالم لنفسه ولو فعل ذنبا واحدا محظورا واحدا صار من الظالم لنفسه إذن المقتصد لابد أن يأتي بجميع الواجبات لو أسقط واجبا واحدا انتقل إلى الظالم لنفسه وكذلك التزم ترك جميع المنهيات فلو تلبس بمنهي واحد وقع فيه حنيد دخل فيه في الظالم لنفسه إذن هذا التقسيم يجمعه قول أهل العلم فيما يتعلق مسألة الإيمان الايمان المطلق ومطلق الايمان الايمان المطلق يدخل تحته المقتصد والسابق من الخيرات صحيح ومطلق الإيمان يقصد به ماذا الظالم لنفسه هذا التقسيم الثلاثي تقسيم صحيح دل عليه القرآن لا سيما على حمل الظالم نفسه انه أن المراد به ان المراد به المسلم الذي وقع في معصية حينئذ المراد به مطلق الايمان فمعه عصر الايمان لكنه ليس على وجه الكم في معصيه إما بيه ترك واجب إنما بفعل محظور وأما المقتصد والسابع بخيرات فهو الذي يوصب بكونه معه الإيمان المطلق يعني الكامل. إيمان الكامل لأن نقص الإيمان الواجب يكون بماذا؟ نقص الإيمان الواجب يكون به ترك واجب واحد. متى ما ترك واجبا واحد نقص الإيمان الواجب وكذلك بفعل محظور واحد. أترك واجب يعني يشترط أن يترك جميع أو أغلب الواجبات حتى يخرج عن إيمان المطلق لا وإنما لو ترك واجبا واحدا أو تلبس بمحظور واحد حينئذ نقول هذا زال عنه وصف الإيمان المطلق فدخل في مطلق الإيمان معه أصل الإيمان بشرط أن ألا يكون ترك الواجب مما يزيل أصل الإيمان كترك الصلاة وكذلك فعل المنهيات بشرط أن يكون دل النص على أنه من النواقض لأن ترك الواجبات منه ماذا ها منهما هو من النواقض وفعل المنهيات منهما هو من من النواقض وأما السابق فهو الذي حصل له كمان الإيمان بالسفراغه وسعه يعني جهده في طاعة الله علما وعملا فهذان لهم الأمن التام هذان مشار إليه المقتصد والسابق فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة فالكل للكل والحصة للحصة الكل للكل يعني كل الإيمان له ماذا كل الأمن والاهتداء أو فالكل يعني كل الأمن والاهتداء جميعه للكل يعني لمن أتى بالواجبات كلها وترك المنهيات كلها والحصة للحصة يعني النقص للنقص لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها كمال الإيمان الواج يمنع من المعاصي وعقوباتها فلم يلقى ربه بذنب يعاقب عليهم كما قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أي إن شكرتم نعماءه وآمنتم به به تقديم وتأخير لأن الإيمان سابق على الشكر به تقديم وتأخير كما قال البغوي رحمه الله تعالى تقدير إن آمنتم وشكرتم آمنتم لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان وهذا استفهام بمعنى التقرير معناه أنه لا يعذب المؤمن الشاكر فإن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو معنى ما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى في معناها وهو الذي دل عليه القرآن وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة نحوهم كالمرجة مرجع عندهم لا يضر معه الإيمان معصية فإيمان كامل لو فعل ما ما فعل والخوارج عندهم إذا فعل معصية كبيرة من الكبائل خرج من ها من الإسلام فصار كافرا وعند المعتزلة خرج عن الإيمان وما دخل في الكفر بقي في. منزل بين منزلتين منزل بين منزلتين وفي الآخرة ها خالد مخلد فيه في النار اشترك المعتزل والخوارج في الحكم على فاعل الكبير أنه خرج من الإيمان اتفقا وفي الآخرة هو مخلد فيه في النار وافترقا في كونه قد دخل في الكفر عند الخوارج ولم يدخل في الكفر عند المعتزل فهو منزلت بين منزلتين والخوارج أقرب من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 ألقاها إلى مريم وروح من الحديث كما سيأتي قول من شهد من هذه شرطية من شهد أن لا إله إلا الله سيأتي الجواب أدخله الله الجنة على ما كان من عمله قال الشارح من شهد لا ريب لا شك أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق علم ويقين وصدق معلوم أن هذه أركان وشرط له لا إله إلا الله لا تصح إلا بعلمه ولا تصح إلا بصدقه ولا تصح إلا بيقينه فإذا لم يكن علم حينياه جهلك والجهل ينافي التوحيد يعني لا يجتمع مع التوحيد إذا كان جاهلا بالتوحيد فليس موحدا الجاهل بالتوحيد ليس موحدا ليس من أهل التوحيد انتفى عنه وصف التوحيد لماذا؟ لأن من ركم تحقيق التوحيد أن يكون عالما به بمعنى أنه يعتقد مدلول لا إله إلا الله ويعمل بهذا المدلول فمن لم يعلم حينيذ كيف يكون موحدا كيف يكون موحدا إذا لم يكن يعلم اتجاه القبلة كيف يكون متجها للقبلة هكذا بهواه قل لا ينفع ذلك حينيذ نقول هذا يدل على أن تحقيق العلم داخل في مفهوم التوحيد ولذلك نعبر بأن العلم هذا ركن في في التوحيد وإن عبر كثير من أهل علم بأنه شرط فمراده ماذا مراده من باب التوسع أولا أطلق الشرط على الركن ثانيا اجتماع الشرط والركن في عدم الماهية عند تخلف كل منهما فإذا تخلف الركن لم تصح العبادة وإذا تخلف الشرط لم تصح العبادة فمن لم يركع في صلاته وهو عليه لا تنفعه الصلاة لا تنفعه من كان قادرا على الطهارة وترك تنفعه الصلاة لا تنفع لا تصح صلاته إذن فوات الشرط والركن ينبني عليه ماذا فوات المهية فلفوات المهية عند تخلف الشرط والركن أطلق هذا على, على ذلك وإلا عند التأمل تجد أن العلم داخل في مفهوم التوحيد وليس خارجا عنه فهو كالركوع والسجود معه مع الصلاة وليس كالطهارة قال الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق حينئذ نأخذ اشتراط العلم وأن الجهل ينافي التوحيد ولا يرتمع معه مع قوله شهد لأن شهد في لسان العرب لا يفهم منها إلا, ماذا؟ إلا عن علم فإذا شهد الشاهد عند القاضي يشهد بما علم أو بما لم يعلم بما علم ولو شهد بما لا يعلم شهادة زور هذه فيشهادة حق إذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ولا يعرف معناها هذه شهادة زور وليس فيشهادة حق لماذا لأنه لا يعلم معناها إذن شرط شهادة في لسن العرب وكذلك في الشرع أن يكون عالما بما يشهد به فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يجب أن يكون عالما بمعنى لا إله إلا الله وإلا صارت هذه الشهادة كذبا عن علم ويقين وصدق وأما مع الجهل الذي هو مقابل العلم والشك المقابل لي اليقين والتكذيب أو الكذب المقابل للصدق فلا تعتبر ولا تنفع, لا تنفع ولو قالها ألف مرة صحيح؟ ولو صلى وصام إذا لم يكن عارفا بمعنى لا إله إلا الله فلا تنفعه فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا في دعواه الشهادة لجهله بمعنى الذي شهد بهه وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا فإذا بيّن لك أولا مدلول شهداء وأنه لا يتحقق له الشهادة بلا إله إلا الله إلا إذا كانت مبنية على علم ويقين وصدق فهذه الشرطة الثلاثة جاءت تنصيص عليها أو لا جاءت تنصيص عليها صدقا من قلبه خالصا من قلبه فأعلم أنه لا إله إلا الله ومع ذلك هي كذلك مأخوذة ما من قوله الشهيدة فشهيدة تدل على العلم لأنه إذا انتفى العلم بطلة الشهادة وشهيدة تدل على, على الصدق فلو لم يكن صادقا لصار ماذا منافقا اختلف الباطن والظاهر وشهيدة تدل على ماذا على اليقين فلو كان شاكا الشك هذا نوع من الجهل حينيذ يكون داخلا في ماذا في الجهل فدل ذلك على أن هذه الكلمة الشهدة التي جاء التعليق عليها في الحديث هنا بجعلها شرطا تدل على هذه الصرطة الثلاثة العلم واليقين والصدق فإذا لم يكن كذلك لا تنفع هذه الكلمة ولو قالها ألف مرة قال وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله نفيا وإثباتا وهو ما يسمى بركني ف نفيت الإلهية هكذا نفيت هذا ظاهر عبارته فنفيت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله لا هذه نفية للجنس كما, كما سيأتي إله عرفنا فيما سبق أن إله فعال بمعنى, بمعنى مفعول حين ذلك لا معبودة هذا نفيت ماذا؟ استحقاق الألوهية عن ما سوى الله وإذا قال القائل لا إلهة ليس المراد به نفي وجود الآلهة الباطلة وإنما المراد به نفي استحقاقها للعبادة وفرق بين النوعين الوجود موجود لا يمكن نفيه حينئذ هذه الآلهة الأصنام وهذه الأوثان التي تعبد في كل زمان هي موجودة فكيف تحكم عليه بكون غير موجودة فليس المراد بقوله بقولنا لا إلهة نفي وجود هذه المعبودة بل هي موجودة في, في الخارج وإنما هل هي تستحق الألوهية أم لا حينئذ جاء النفي هنا ماذا للإستحقاق فقول لا إله أي لا تستحق هذه المعبودات أن تكون آلهة وإلا في لسان العرب كل معبود سواء كان بحق أو لا يسمى يسمى إلها ولذلك قال نفيت الإلهية عما سوى الله تعالى بقولك لا إله وأثبت الإلهية لله وحده بقولك إلا الله قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلمين قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو إذن شهد أعلم وبين وقضى وألزم أنه لا إله إلا هو شهد تعالى أنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه وهو الغني عما سواه ثم قرن شهادة, شهادة الملائكة وأولي العلم بشهادته وهذه خصيصة عظيمة للعلماء في هذا المقام ثم قال قائما بالقصط هذا منصوب على الحال وهو في جميع الأحوال كذلك لا إله إلا هو هذا تأكيد لما سبق العزيز الحكيم العزيز الحكيم العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياه الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقادره إذا الشهد أي بين وأعلم وألزم. وجميع ما يدل على معنى الشهادة في لسان العرب معتبر فيه في هذا المقام قال المصنف رحمه الله تعالى يبدي ويعيد مبينا أن الجهل والتوحيد الجهل بالتوحيد مع التوحيد لا يجتمع عنه. لا يمكن أن يجتمع ألبت جاهل بالتوحيد وهو موحد لا يمكن أن يجتمع لماذا؟ لأنه إذا جهل التوحيد تلبس بنقيضه الشرك والتوحيد والشرك والإيمان والكفر نقيضان. بمعنى أنه ماذا؟ أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان فكل من لم يكن موحدا فهو مشرك وكل من لم يكن مسلما فهو كافر وكل من ارتفع عنه وصف الكفر فهو مؤمن وكل من ارتفع عنه وصف الشرك فهو موحد هكذا. أما أن يرتفع معا بأنه لا يكون موحدا ولا مشركا هذا لا وجود له وكذلك عكسه أن يجتمع فيكون حينئذ مؤمن يكون مؤمنا كافرا ويكون مشركا موحدا لا يجتمع والمراد الكفر الأكبر لا يجامع أصل الإيمان وكذلك الشركة الأكبر أما الكفر الأسر والشركة الأسر في مع مع الإيمان قال فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أثبتوا الإلهية المنفية لا إله نفى ماذا استحقاق الإلهية أثبتوها لماذا للـ للـ للأصنام والأوثان وجعلوها آلهة مع الله عز وجل فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطوغيط والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك واتخذوا ذلك دينا يعني عمل تقربون به إلى الله عز وجل وشبه وزخرفو يعني موه وزينو والزخرف هو القول الباطل الذي لا معنى تحته واتخذوا التوحيد بدعة لأنهم قد يعادون ماذا قد يعادون من يدعو إلى التوحيد فإذا قيل لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كما يسمى لا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم توسل عندهم هو حقيقة الشركة الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فالذي ينفي ذلك سمه ماذا بدعيا فجعلوا التوحيد بدعة وما هم عليه من الشرك سمه ماذا؟ سمهوا توحيدا وقربة وطاعا وهم أحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذن قلبوا الحقائق أو لا؟ قلبوا الحقائق فسموا الشرك توحيدا وسموا التوحيد بدعة قالوا واتخذوا التوحيد بدعة وانكروه على من دعاهم إليه فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش نحوه فإنهم عرفوا معناه أو كذلك عرفوا مع... جعل الآلهة إله وحد يكفي هذا النص وأنكر ما دلت عليه من الإخلاص كما قال تعالى من الإخلاص هو الإفراد هو هنا كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يعني يقولوا لا إله إلا يستكبرون ويقولون أئن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ومر معنا والمشركون من أواخر هذه الأمة إذن هذه الأمة وقع فيها الشرك وإذا وقع فيها الشرك حينئذ من وقع في الشرك فهو فهو مشرك لا فرق بين المشركين الذين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل من كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد والطواغيط ونحوها فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه يعني أهل الجاهلية عرفوا المعنى المراد بلا إله إلا الله أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله نازعوا في هذا وإلا عبد الله تعالى يطوفون لمن يطوفون لله عز وجل أو لا ويخرجون إلى عرفات في الحج لمن لله عز وجل ويتقربون إلى الله تعالى كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمة كشف الشبوات أنهم يتقربون بأنواع من العبادات لله تعالى إذن لم ينازعوا في كون الله عز وجل إلها وإنما نازعوا في, ماذا في ترك هذه العبادات فمنازعاتهم في النفي لا في الإثبات قال فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه وهؤلاء أي المتأخرون جهلوا هذا المعنى وأنكروه فلهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره اجتمعان لا يجتمع يقول لا إله إلا الله صباح مساء ومع ذلك يعبد غير الله عز وجل لا إله إلا الله تقتضي ماذا لو فهم معناها لعلم أن هذه ليست آلها ولا يحل له أن يعبدها مع الله عز وجل لكن مع ذلك لجهله مع ذلك يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم يقول إياك نعبد ويك نستعين ويتقرب لهذه المعبودات يدل على ماذا هذا يدل على أنه ما عرف التوحيد والذي لا يعرف التوحيد ليس موحدا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذاك الرجل يصلي ولا يحسن الصلاة قال له ماذا ارجع فصلي فإنك لم تصلي وهذا نقول له ارجع فوحد فإنك لم لم توحد أو لا لأن هذا مع كوني ماذا قال للنبي صلى الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا جاهل أو لا جاهل. ومع ذا قال له لم تصلي نفع عنه. لماذا لأن الحقيقة الشرعية لها أركانها وشروطها لا بد أن يأتي بها فإذا كانت الصلاة تنتفي لفقد الطمأنينة فكيف بالتوحيد من باب أولى وأحرام تبعي لهذا قال ابن قيم رحمه الله تعالى وغيره في تفسير معنى الاله قال رحمه الله تعالى الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاءا وتوكلا له أي تعبده وتتعلق به والإله أراد به ماذا المعبود بحق هو الله عز وجل ولكن تنبهنا النقييم رحمه تعالى كغير من نهل علم إذا ذكروا معنى الإله يذكرون أعمالا قلبية ولا يذكرون ما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح كذلك محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وقضوعا وخوفا ورجاءا وتوكلا كل معاني قلبية إذن هل معنى ذلك أن التأله لله تعالى والتوحين ومعنى كونه إلهة هو عمل القلب فقط لا وإنما يذكرون الأصل ثم العمل عمل الجوارح هو فرع وليس المراد أنه فرع يمكن الاستغناء عنه لا لو تحقق بهذه الأوصاف على وجهه محبة لزم من ذلك ماذا وجود العمل الظاهر ولو خاف الله تعالى حق الخوف خوف الشرع للزم من ذلك ماذا اجتناب سائر المنهية فإذا أحب الله تعالى الحب الكامل لزم منه إفراده بماذا بالتعبد فإذا انتفى إفراده بالتعبد علمنا أن دعواه المحبة مجرد دعوة كاذبة كذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الذي لا يتبع لا يكون محبا أو لا لا يكون محبا لأن المحبة عمل قلبي عمل قلبي وما أدرك أن زيدا من الناس يحب الله تعالى أو لا ما تدري صحيح لا تدري لكن تعلم بماذا بعمله فالعمل الظاهر يدل على على الباطن وأما حديث زيد هناك أشققت عن قلبه فالمراد به الذي لم يتمكن من العمل وأما إذا بقي وعاش وتمكن من العمل حينذن عمله يدل على, على باطنه قال وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما اشترط ماذا العلم فإذا لم يكن عالما فالشهادة باطنة وهذا سابق وزير هذا سابق يعني ليس بعد الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى حتى يقال ماذا أنه تأثر بدعوتي عنيد اشترط في الشهادة أن يكون الشاهد عالما وإلا لا يسمى شاهدا عالما بأن لا إله إلا الله كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم علما جازما وهذا لا يكون إلا ماذا إلا مع الجزم القائم القلب وحينئذ لابد أن يطابق الواقع ثم قال قال واسم الله يعني بعد مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية لأن لا إله إلا الله إلا هنا أداة السثناء وإن كانت ملغى على وجه إذا رفع لفظ الجلال الله وإجوز النصب لكنه على وجه ضعيف إلا الله حينئذ هذه أفادت ماذا أفادت الإيجاب نفت وأوجبت صحيح كلمة فيها نفي وفيها إثبات والإثبات هو إلا الله هل هذا الإثبات على وجه الإيجاب أو لا على وجه الإيجاب ولذلك عبر هنا ماذا واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله أين الكفر بالطاغوت لا إله والإيمان بالله إلا الله إذن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو معنى ماذا هو معنى لا إله إلا الله ولذلك أكثر ما جاء في القرآن هو تفسير الكلمة لأن النطق هذا قد, يقع قد يحتج به من يحتج به وضع معاني تحت اللغ ولا يدل عليها اللغ بمعنى أنه قد يكون فيه نوع اشتباه وليس بي اشتباه لكنها كذا تجويز عقلي لكن المعاني الصريحة التي يدل عليها التنصيص على بيان معنى الكلم هذا لا يحتمل البتة ولذلك الباري جل وعلا قال وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله وارتنب الطاوت هذا فيه اشتباه الجواب لا كذلك هنا ليس فيه اشتباه للبتة قال فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله يعني الاستحقاق لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاوت وآمن بالله وإذا جعل هذه الآلهة المعبودات من القبور ونحوها مستحقة العبادة هل كفر بالطغوث لا لم يكفر بالطغوث فمن يكفر بالطغوث يعني بهذه الأوثان وعبادتها وإذا لم يكفر بها حينيذ لم يتحق عنده ركن من أركان توحيد فلا يكون ماذا فلا يكون موحدا قال وقال ابن رجب رحمه الله تعالى الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوف ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له سؤالا منه يعني الطلب منه ودعاء له دعاء عبادة ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز لا يصلح ذلك من المعبودات كلها إلا لله عز وجل فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي من خصائص إلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه بقول لا إله إلا الله انظر ابن رجل رحمه الله تعالى عين وخصص فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية حينئذ خصائص الإلهية خصائص الربوبية هذه هي التي مناط الحكم بالتكفير والإيمان فمن يكفر بالطاوت ويؤمن بالله فمن أثبت شيئا من خصائص الربوبية أو خصائص الألهية لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك إما الشرك في الربوبية وإما الشرك في الألوهية فمناط الحكم هو ما يتعلق بماذا؟ بالخصائص كان ذلك قد حن في إخلاصه قد حن فيه في إخلاصه قد يزول بالكلية من أصله وهذا المراد هنا في قول لا إله إلا الله وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من, من ذلك يعني بعض المسائل قد يتعلق بها ماذا؟ شيء من الاستثناء ولذلك الرياء مثلاً هل كل رياء يكون مخرجا من الملة يسير الرياء هذا يعتبر شركا أسر هل هو قادح في الإخلاص قادح في الإخلاص فالإخلاص كالتوحيد والإيمان له أصل له كمال واجب له كمال مستحب له أصل له كمال واجب له كمال مستحب وكذلك ما يتعلق مسائل العبادات التي عبادات قلبية فقد يتعلق المخلوق ب بمخلوق يعني القلب قد يتعلق بالمخلوق خوفا ورجاءا لكن لا على وجه ماذا جلب النفع ودفع الضر حين ذي لا يكون كفرا أكبر وإنما يكون ماذا يكون بحسبه إما شركا أصغر وإما معصية هذا الذي عناه رحمه الله وقال البقاعي إبراهيم بن عمر أبو الحسن لا إله إلا الله أي انتفى انتفاءا عظيما انتفى انتفاءا عظيما وانتفاءا عظيما أخذه من قول لا لأنها نافية للجنس قال أن يكون معبود بحق غير الملك العظم. انت فانتفان عظيما يعني عدم إعداما عظيما لأن النفي يدل على الإعدام أن يكون معبود أن يوجد معبود بحق أما المعبود بغير الحق فهو موجود أو كثير معبود بحق غير الملك الأعظم وهو الله, الله عز وجل قال وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساع يعني العلم وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة وإنما يكون علما إذا كان نافعا وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان قبول والطاعة والقياد والعمل بما يقتضيه وإلا فهو جهل صرف ولو كان يحفظ المسائد ولذلك قال أهل العلم ماذا؟ قالوا أن العلم علمان علم هو صورة العلم وهو حفظ المسائد والعلم بها والوقوف عليها مع أدلتها إلى آخره والعلم الذي هو العلم الحقيقي هو ما اقتضاه العلم من العمل فإذا اجتمع العلم والعمل فهو العلم النافع والعمل الصالح وإذا افترق وجد العلم لكن انتفى العمل فعينئذ هذا العلم جهل ولو كان يحفظ القرآن ويحفظ ما يحفظ من من السنة لأن العبرة بماذا العبرة بالعمل هو النتيجة فإذا كان يعلم التوحيد ولا يعمل ما أفاده شيئا البتة قال قلت قال الشارح قلت وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الإله عرفت الإله في كلام العلم مراد به المعبود بحق جهلوا معنى الإله وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية جعلوا لا إله إلا الله دالة على توحيد الربوبية وانتبهونا قد يكون ذلك بدعة وقد يكون ذلك سنة متى نقول دلالة لا إله إلا الله على توحيد رقبية بدعة إذا جعلت الدلالة بالمطابقة؟ هذا بدعة أو ضلالة أو قول أشاعر وإذا جعل بدلالة التضمن فهو حق؟ أو لا؟ لا إله إلا الله دلت على أنواع التوحيد الثلاثة حينئذ دلالته على توحيد العبادة على توحيد الألهية بالمطابقة ودلالته على توحيد الأسماء والصفات توحيد الرببية بالتضمن إذن فرق بين الدلالتين فإذا جعلت لا إله إلا الله تدل بالمطابقة على توحيد الربوبية فهو ضلال وهو مذهب إلى الشاعر فقالوا لا إله إلا الله معناها ماذا؟ لا قادر على الاختراع إلا الله قد يخطئ بعض الناس من حرصه على تحكيم شريعة الله عز وجل ويقول معنا لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله قل هذا ما الفرق بينك وبين الشاعر إن جعلت هذا هو المطابقة فأنت على بدعة وضلالة ولكنت تدعو إلى تطبيق شريعة الله عز وجل لماذا؟ لأن لابد أن يرجع للأذلة بحسب دلالتها ان جعلته من دلالة تضمن لا إشكال فيه الاله هو الذي يحكم بين الناس حينئذ هذا لا إشكال فيه أما مطابقة حينئذ لا فرق بينك وبين الشاعر لأن الحكم قد يكون مرده إلى توحيد الربوبية وإن كان قد يرد كذلك إلى توحيد العبادة على خلاف بين أهل علم في ذلك قال هنا وقلب حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع قال لا قادر على الاختراع فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك أثبتوا ما نفته ولذلك لما كان معنى لا إله إلا الله هو أنه لا قادر على الاختراع معنى ماذا؟ من أثبت خالقاً مع الله عز